وما جَعَّ أأَصْحابًا النَّارِ إِلاا ملائكَتَ وَما جَعَنا عِدَّتَهم إللاا فِتنْنَةً للَّذينَ كَفروا إللاا فتنْنَةً للَّذينَ كَفرَوا لَسْستَيقين الذيينَ أُوطُ الكتابَ وََزدَادَ الذيينَ آمنوا إمان وَيَزدَاد الذيينَ آمَنوا إمانَ وَلَا يَرتَابَ الذيينَ أُت كتابَ وَمُؤمنِنونَ وَلَقولول الذيينَ فِي قُلوبِهِم مرض وَلَقول الذيينَ في قُلوبِهِم مَرَضُ وَكافِرونَ ماذا أرَادَ اللهَّ بهذا مَتَلَ